يَسْأَلُونَكَ عَنِ إِلَٰهِ اللَّهِ قُلْ هُوَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَطْعِمُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من اتقى واتوا البيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون